أَإِذَا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَدُّ عُمْ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَبُوا بِالْحَقِ لَمَّا دَعَاهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَدِيدٍ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروض والأرض مدّدناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زود بهيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به دنات وحب الحصيد ونخل باسقات لها طلع نظيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخرود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط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 لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لديه عتيد القيا في كل كفار عنيد مَن ناعِل للخير معتد مريب الذي دعى لمال الله الهًا آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أغويته ولكن كان في ظلال بعيد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 يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بدبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد